تسم ي الراحنا الرحي <تصفيق> اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا ان نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايانا يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر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 al-mawtā